وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والسهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 كتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يسلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا